القرآن المجيد، بل عجب أن جاء. منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيمٌ قد عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ طلا ما جاءهم فهم في أمر مديد. أَفَلَمْ يَنْظُرُونَ إلى السماء فلقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من ثروت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 ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد به جنات وحب الحصيد أخلب آسقات لها طلع مضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبأس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسرس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلق طيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس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 وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كب أكثر عنيد من ماع للخير معتد مريب للذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه رب بنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد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 لذيذ وأُنزل لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ للمتقين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 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقذوا في البلاد هل من محيص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 تَأْتِي أَيَّامٌ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُبٍ تَصْدِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشمس وقبل الغروب.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 فَإِذَا ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سراعا. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه بجبار فذكر. بالقرآن من يخاف وعيد